إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ما الليل هي أشد ضعفا وأقوى إن لك في النار سرحوا رب المشرق وَالْمَغْرِبِ لا إله إِلَّا هو فاتخذه وكيل واصبر على ما يقولون الجميلا وان ظني وان مكنا يوم توجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثير فعصى في الرسول فأخذناه أخدا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعلون Het جعلوا الولد نجيبا السماء منفطر فاطر بي كان واعظ مفسد. ما أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَوُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مرضى وآخرون يقاتلون في سبيل الله تقرؤوا ما تيسر منه ان حسننا ومن تضيم من خير تجدون واستغفر الله